الله تغفر لي الوزن بالقسط ولا تنسر النجام واقيم الوزن بالقسط ولا تنسر والأوضى وضعها بالأمام فيها فاكرة والأوضى وضعها وأن نخذ هذا Yeah.